اللهم إنا نحمدك سرا وجهارا ونشكرك محبة واختيارا اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك كل شيء هانك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك حلت بين النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والأمر ما قضيت والدين ما شرعت لا إله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد بكما خلقتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بما وفقتنا لك الحمد بما يسرت علينا لك الحمد بما علمتنا لك الحمد بما أكرمتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبتت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كله حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما نقول لك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد السرمد حمد لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد كما ينبغي لك أن تحمد لك الحمد وطرا لك الحمد شكرا لك المن فضلا لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من قدر الأمور سبحان من علم هواجس الصدور سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجر الماء فأنبعه سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من قدر الرزق ووسعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه العزيز الذي لا يطام الجبار الذي لا يرام القيوم الذي لا ينام الملك القدوس السلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته سبحان الله عدد الشجر عدد الحجر عدد الجراد إذا انتشر سبحان الله عدد ما كان وعدد ما سيكون عدد الحركات والسكون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مثاقيل الجبال وعدد مكايين البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وجاهك اعظم الجاه وعطيتك أفضل العطيه واهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبه ولا يجزي بالائك أحد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 يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا غايه رغبتنا يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا حي يا قيوم يا من لا تاخذه سنه ولا نوم يا غافر الزلات يا فارج المكروبات يا فارج الكربات يا مجيب الدعوات يا فاطر الأرض والسماوات يا جزيل الهبات يا أسرع الحاسبين يا أحكم الحاكمين يا خير الناصرين وخير الغافلين وخير الفاتحين وخير الراحمين يا قريبا ممن دعاه يا غنيا عمن عم تناساه يا من لا يشقى من أسعده وعافاه يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين يا من لا يتبرم بإلحاح دو الحاجات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات إنك سبحانك تنزل في الثلث الآخر من الليل فتتوب على التائبين وتقبل عذر المستغفرين ولا ترد عطاء لا ترد عطاء للسائلين اللهم انا في هذا الموقف العظيم نسالك وانت اكرم الاكرمين واجود الاجودين نسالك اللهم رضاك والجنة نسألك اللهم رضاك والجنة نسألك اللهم رضاك والجنة اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك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 اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله اللهم برحمتك حجه لنا ولا تجعله حجه علينا اللهم البسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم اللهم اجعلنا ممن يقرا القران فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرا القران فيشقى اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه، ويتبعه ويقف عند حدوده، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا يوم القيامة، اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بكتابك الكريم اللهم انفعنا وارفعنا بكتابك الكريم اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك واعذنا من عقوبتك ونيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واعذنا من عقوبتك ونيرانك اللهم ان لك في هذه الليله عتقاء من النار اللهم ان لك في هذه الليله عتقاء من النار اللهم اكتبنا معهم اللهم اكتبنا معهم اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وذوي أرحامنا وأصدقائنا وجيراننا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لنا حق عليه ومن له حق علينا اللهم اعتقنا جميعا من النار اللهم اعتقنا جميعا من النار اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن صامه ايمانا واحتسابا واجعلنا ممن قامه ايمانا واحتسابا واجعلنا ممن صام ليله القدر ايمانا واحتسابا اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا التجوع والعطش اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والسهر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا الهنا بآياتك عرفناك وبآلائك أطعناك وبجهلنا عصيناك رأيناك رحيما فرجوناك مقريبا فدعوناك فتغمدنا بواسع رحمتك اذا لقيناك تغمدنا بواسع رحمتك اذا لقيناك الى هنا قصدناك بحاجاتنا وبك انزلنا فقرنا وفقراتنا فبرحمتك اللهم استجب دعاءنا وبلغنا منانا يا كافي من كل شيء ولا يكفي منه شيء يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء إليه اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا اللهم انا نسالك بوجهك الكريم أن توردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وان تسقينا منه شربه هنيه لا نظما بعدها ابدا اللهم ادخلنا في شفاعته واحشرنا في زمرته اللهم انا قد حرمنا رؤياه في الدنيا اللهم فلا تحرمنا رؤياه في جنات النعيم اللهم اجمعنا به في فردوس الاعلى يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ان لنا اخوانا يسومهم اعداؤك سوء العذاب قطعوا حبال نصرتهم واوصدوا كل باب اللهم انا نستنصرك فانصرهم اللهم انا نستنصرك فانصرهم ونستغيث بك فاغثهم ونستغيث بك فاغثهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم ليس لهم غيرك اللهم كلكم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم عيم نساءهم ويتم أطفالهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ حدودنا اللهم انصر جنودنا اللهم احفظ أمننا وبلادنا واستقرارنا واقتصادنا وقادتنا اللهم اجمعنا على الحق يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين اللهم ارحم جميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم خص منهم الآباء والأمهات <تصفيق> اللهم خص منهم الآباء والأمهات <تصفيق> والإخوة والأخوات يا الجلال والإكرام اللهم اهد, اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم جنبهم الفواحش والآثام اللهم اجعلهم من الراشدين يا القوي يا متين اللهم اغفر للنساء المسلمات اللهم اجعلهن مع الحور العين في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات اللهم اعد علينا شهر رمضان اعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة وعيشة رغيدة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة وعيشة رغيدة يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل هذا آخر العهد به يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا بإن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا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 ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم إننا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أفنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار اللهم صل على محمد ما ظهرت النجوم وصل على محمد يا حي يا قيوم